الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا أ ب و القاسم رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا اللهم تعالى علما اليوم ندخل ب إ ذ ن الله تعالى إ ل ى كتاب الورع وهو من كلمات ا ل إ ي م ا ن أ ح م د ابن حمدل رحمة الله تعالى حمدل رحمة عليه جمعها تلميذه ابو بكر احمد ا بن محمد ا ل م ر و ز ي ر ح م ة الله تعالى عليهم جميعا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة كان الحديث عن الورع في ا ل ل غ ة والمصطلح واليوم نواصل ان شاء الله تعالى فندكنوا إ ل ى كتاب ا ل إ م ا م أ ح م د لعل الله تعالى يشرح صدورنا ويعلمنا مما علمه وعلم أ م ث ا ل ه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى عليه إ م ا م الحديث و إ م ا م الفقه و إ م ا م الورع أ ي ض ا شهد له ا ل ا ئ م ة عليهم رضوان الله تعالى أ ن ه كان من أ ك ث ر أ ه ل العلم ورعا و أ د ب ا ودينا قال ا ل إ م ا م أ ب و بكر أ ح م د بن محمد بن الحجاج ا ل م ر و ز ي قال سمعت أ ب ابا ع د ل ل قال ه س م عبد ت أ ا ع ب الله أ ح م د بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر الامام احمد اخلاق الورعين فقال احمد اسال الله ان لا يمقتنا اين نحن من هؤلاء اول خبر في كتاب الورع للامام احمد رحمه الله قوله وذكر أ خ ل ا ق الورعين أ س أ ل الله أ ن لا ينفتنا أ ي ن نحن من هؤلاء يعني أ ي ن ا ل إ م ا م أ ح م د و أ م ث ا ل ه من هؤلاء أ ص ح ا ب ا ل و ر ا ء وورد هذا ا ل ن ف ظ عن خطاب بن بشر قال س أ ل ت احمد بن حنبل عن شيء من ا ل و ر ا ء فتبين الاغتمام عليه إ ز ر ا ء ا على نفسه هذا خبر آ خ ر من ا ل أ خ ب ا ر التي تتحدث عن الامام أ ح م د و إ ز ر ا ئ ه نفسه و ا ت ه ا ن ه نفسه أ ن ه ليس من اهل الورع امام و ر ع يخاف على نفسه ان يكون من غير اهل الورع واحسب ان هذا ايضا من الورع ر ح م ة الله على ا ل ا ئ م ة العظماء الامام احمد وام ث ا ل ه الذين كانوا يرون انفسهم دائما في موضع ا ل ت ه م ة في دين الله ف ك أ ن الواحد منهم قد قصر التقصير كله وورد عن بعضهم انه كان يقول لو انه مودي على رجل واحد من اهل الارض انه من اهل النار لحسب انه هو المعني بمثل هذا الكلام ابو بكر المروجي رحمه الله جمع س ل ا م ا ل إ ي م ا ن أ ح م د في الورى وصنفه في كتاب جئنا لكم ب ن س خ ة منه أ م س واطلعنا عليها ب ط ل ا ل ة س ر ي ع ة لكنه عندما صنف الكتاب ابتدا بهذه ا ل ع ب ا ر ة وابتداها بقوله سمعت أ ب ي عبد الله وهذه ل ق ظ ة م ه م ة ل ل غ ا ي ة ف إ ث ب ا ت السماع بين الراوي وشيشه من أ و ل و ي ا ت المحدثين إ ن الراوي ربما يقول عن فلان وربما يكون من أ ه ل التدليس فيحسب الناس أ ن ه سمع فلانا ولذلك كان اهتمام أ ئ م ت ن ا ر ح م ة الله تعالى عليهم في إ ث ب ا ت السماع من الشيخ كبير ا جدا ولذلك تجد الكتب ا ل م ص ن ف ة في الرجال تنص نصا واضحا صريحا بينا أ ن فلانا سمع م ن وسمع م ن وسمع م ن ويذكرون كل من, سمعوا كل من سمع كل منهم سمع ف إ ذ ا جاء على راو وقد راى عنه دون سماء قالوا وروى عن فلان ولم يسمع منه و إ ن م ا سمع من فلان عنه إ ذ ن ك أ ن ا ل إ م ا م الورع المغرزي يريد هنا أ ن يقول أ ن ا سمعت من شيخي أ ح م د بن حنبل سمع منه م ب ا ش ر ة هذه أ و ل و ا ح د ة لدفع كذب الكذابين وتدليس المدلسين عن س ن ة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أ ب ا عبد الله أ ح م د بن محمد بن حنبل فيه هذه من ا ل ل ط ا ئ ف أ ن ه ذكر شيخه ب ك ن ي ت ه وذكره باسمه واسم أ ب ي ه ثم ن س ب ه بعد ذلك واحسب ان الناس ربما تستغني عن هذا في مثل هذه ا ل م ج ا ل س ا ل ع ل م ي ة الامام احمد لا يحتاج الى ان يعرف فهو معروف وهو امام ا ل ا ئ م ة و امام ا ل ا م ة ل ك ن ن ج د تلميذه المروجي هنا ابو بكر يقول س م ع ت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل وهذه م ه م ة ا ل ك ر ي ة نوع تكسير وفيها إ ك ر ا م ه ل ش ي ش ه وينبغي أ ن يفعل هذا ا ل أ م ر مع العلماء والشيوخ و ا ل أ س ا ل ي ة أ ن يذكروا ب أ ح س ن ا ل أ ل ف ا ظ التي تعطيهم حقهم الذي أ ع ط ا ه م الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان الطفل الصغير وربما ك ن ا من ل ورد له ل أ ن الكميه كما قال الحافظ ابن حجر نوع تفسير فنجده صلى الله عليه وسلم يقول لطفل صغير يا أ ب ا عمر ي و أ ب و عمر ي طفل صغير من ا خ و ة انس بن مالك يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ك م ي ة يكذبه بها ويكفره بها هذا الادب الذي ي ت أ د ب به هما أ ب و بكر ا ل م ر و ز ي ي ع ل م ن ا أ ن ن ت أ د ب به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة يا أ م عبد الله ولا ورد لها والاصل في ا ل س ن ة أ ن يكن المولود و أ ن يسمى ل أ ن لا ت غ ل ب ه القاب وهي من د ا ل الصالحين قبلنا و إ ن م ا اقتصر الناس في ز م ا ن ن ا هذا على ا ل أ س م ا ء وكان ا ل أ ئ م ة ر ح م ة الله تعالى عليهم يسمون أ و ل ا د ه م ويعطونهم ك ن ي ة ويعطونهم مثلا جميلا حتى يكون في كل باب من أ ب و ا ب الخير متقدما إ ن شاء الله تعالى قال رحمه الله سمعت أ ب ا عبد الله وعن احمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وهذا من أ خ ل ا ق العلماء إ ذ ا ذكروا م ش ا ي خ ه م ذكروهم و ت ر د و ا عنهم نعم هذه عباره او هذا دعاء اشتهر عن اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتردى عن الصحابه أ ج م ع ي ن عليهم جميعا رضوان الله تعالى ولكن أ ج ا ز العلماء أ ن يترضى على من بعد ذلك من أ ه ل الدين والصلاح ك ا ل إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة و ا ل إ م ا م مالك و ا ل إ م ا م الشافعي و ا ل إ م ا م أ ح م د وسائر من عرف من أ ئ م ة ا ل أ م ة وخبرائها رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن فيه في ق و ل ه سمعت أ ب ا ع ب د ا ل ل ه وذكر أ خ ل ا ق الورعين فيه أ ن العلماء كانوا يذكرون في مجالسهم أ ه ل الورع ويتحدثون عنهم من أ ج ل أ ن ي ت أ س ى الناس بهم ومن أ ج ل أ ن تكون هذه المجالس عونا على الورع ف إ ن خير الدين الورع كما قال ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي ر ح م ة الله تعالى عليه فإن خير الدين خير الورع فالمجالس ينبغي ان تكون في الحديث عن اهل الورع واهل الدين ونحن ايها ا ل ا ح ب ة يطل الحديث عن اهل الورع واهل الدين في مجالسنا تجتمع الاسر او يجتمع الاصحاب او يجلس الناس في بيوت الله ويطل الحديث عن الورع وعن الورعين وينبغي ان يذكر اهل الورع حتى ي ت أ س ى بهم إ ن شاء الله تعالى اصل ذلك كله ما قصه ا ل ق ر آ ن الكريم من أ خ ب ا ر الصالحين عندما ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د أ خ ل ا ق الورعين ت أ ص ي ل ذلك من ا ل ق ر آ ن الكريم الذي ي ن ك ر أ خ ب ا ر الصالحين وما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحديث ب أ خ ب ا ر السابقين من ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة حتى يتاسى أ ى ل ن ا بهم ح ت يتأثى أ ص ح ا ب ه رضي الله تعالى عنه بهؤلاء السابقين كحكايته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الذين نشروا بالمناشير و أ ن ا ر ج ل كان يؤتى به فيوضع المنشار المئشار رواية أخرى في م ص ر ق راسه فينشر حتى يقع شقاه لا يرده ذلك عن دينه مثل هذا الخبر حين يحدث به ل أ ه ل الدين و ا ل ص ل ا ة يجد الواحد نفسه امام ا ل أ و ا ئ ل العظماء يجد نفسه قليلا في عمله قليلا في دينه قليلا في و ر ا ئ ه ولذلك ينبغي أ ن يذكر الصالحون في مجالسنا مجالس العلم ومجالسنا الاخرى في البيوت وفي غيرها هذا تاصيله في ا ل ق ر آ ن والسنه ويكفيكم خبر هلال اصحاب الاخدود الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ودونه اصحاب المدونات وبين فيه كيف ان ه ل ا ن ا صغيرا يتحدى الجاهليه يتحدى ملكا يعلن للناس انه اله الناس وانه رب الناس وانه وانه والناس تبعونه على ذلك حتى ارسل الله تعالى هذا الغلام لهذا الملك يقف في سبيله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايسل هذا الغلام في وجه هذا الملك يقف في سبيله حتى ينتهي الامر بالغلام يقول للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به ف ي ف ع ل ويبتل الغلام لكن ينتصر دين الله ويمكن للتوحيد في ا ل أ ر ض ويؤتى ب ا ل م ر أ ة بعد أ ن خد ا ل أ خ ا ذ ي ب للناس يلقيهم في النار يؤتى ب ا ل م ر أ ة ت ص ف على شفير الخندق والنار ت ش ت ع ل في الخندق تترتب أ ن تتقحم فيه فتردد أ ن تلقي نصها في النار ف ي ق و م لها ولدها الصغير وهو على ذراعها يا ا هوى تقحمي ف إ ن ك على الحق فصاحب الدين وصاحب الحق يتقحم الصعاب ولا ي ر ت ك ف ولا يتراجع تقحمي ف إ ن ك على الحق هذه اخبار الصالحين التي حدثنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم ليتعلم دين ا ل ص ح ا ب ة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من اهل الدين والصلاه ان الحق يلقى المرء في النار بنفسه ولا يتنازل عنه فكيف يريدنا زواجقه ع ل م ا ن ي ة ان نتنازل عن بيت المقدس وان نتنازل عن بلادنا فلسطين وان ن ر ب ى ب ا ل د ن ي ة في ديننا الموت في ا ك ا د ي ب النار اقرب من, من ذلك ولا نقر ليهودي قط على شكر من بلادنا فلسطين فضلا عن القدس ا ل م ط ه ر ة ا ل م ق د س ة ا ل ذ ي وعدنا نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيها الخير كله لا تزال ط ا ئ ف ة من امتي على الحق ظاهرين في الحديث الذي رواه ا ل إ م ا م أ ح م د بسند حسن إ ن شاء الله تعالى أ ي ن هم يا رسول الله قال في بيت المقدس و أ ث ن ا ء في بيت المقدس يريدوننا أ ن نتنازل عن ديننا يريدوننا أ ن نرضى ب ا ل د م ي ة في ديننا يريدوننا أ ن نتنازل عن القدس و أ ن نقبل كما قبلت ا ل ع ل م ا ن ي ة وزنازقتها و م ظ ل ل و ه ا بالذي ق ب ل و ا به التنازل عن القدس و ا ل ت ن ا ز ل عن حق ع ا د ة اللاجئين إ ل ى ديارهم والتنازل عن كل شيء وقدموا بالذي قدموا به من الدنيه إ ن امراه و ا ح د ة حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم علمتنا ذلك كله فهذه ث م ر ة ذكر أ خ ب ا ر الصالحين من أ ه ل الورع ومن أ ه ل الدين في المجالس ولذلك كان الامام أ ح م د رحمه الله يفعل ذلك ويذكر أ خ ل ا ق الورعين و أ خ ب ا ر الصالحين وفعل الامام أ ح م د رحمه الله مشعر ان من ا ل مناهج ا ل ت ر ب ي ة ذكر الصالحين في المجالس مشعر أ ن من مناهج ا ل ت ر ب ي ة ذكر الصالحين في المجالس أ ذ ك ر مثلا أ ن شيخنا أ ح م د ياسين رحمه الله كان يصلي وهو جالس ل أ ن ه كان مشلولا كمال ر خ ف ة لكنه كان فيه ب ط ي ة ق و ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسجد سجد ولو ان احدكم راه وهو يحاول السجود لاشفق عليه انه يلقي نفسه هكذا ثم يرجع بفعل الفعل ورد الفعل ثم يلقي نفسه مره اخرى ثم يرجع ويزيد ثم يرجع و ي ج ي د ثم يرجع و ي ج ي د حتى يتمكن انفه وجبهته من ان تتمرن في السجود لله رب العالمين أ ش ف ق ت عليه يا شيخنا والله إ ن ك ممن عذر الله فصلي يا شيخنا جالسا قال أ ن ا و ب ي رمضان استطيع أ ن أ ف ع ل هذا فلن أ ص ل ي جالسا أ خ ب ا ر الصالحين تعلم ا ل ا م ة الثبات هذه ح ك ا ي ة من حكايات شيخي ا ق و ر ه ا ظل هذي الشباب الذين ربما وقف أ ح د ن ا في ا ل ص ل ا ة و ب د ل رجلا مكان أ خ ر ى كانه أ ن من ه تعد ص ل ت ه ك أ تعب من صلاته من أ خ ب ا ر الصالحين أ ن ي اشفقت على شيخي م ر ة من ثقل ب ا ت و ر ة الكهرباء كان هذا الكلام ربنا تمت السلامين فقلت له شيخنا ف ع ذ م لي أ ن أ ت ق د م بطلب من أ ج ل تخفيض فاتورتك قال وتقبل هذا على شيخك فاستحييت ف ا س ح ي ي أ ن ي افكر في المال وهو يفكر في واحسب أ ن عبارته ا ل أ خ ي ر ة التي سمعتموها أ ن ن ي أ م ي ا د الله عني تكفي في كل هذه الحكايات ما كان يفكر في دنيا الناس ولا يطلبها ولا يبحث عنها كانت ص ي ن ي ة الشاي في داره كل ك أ س ة من, من صنف معين تنظر ف ا ل ص ي ن ي ة كل ك أ س من صنف معين لماذا للفقر الذي يعيش فيه وقدم ل ه إ خ و ا ن ه مرتبا ة م ر في آ خ ر أ ي ا م ه ر ح م ة الله تعالى عليه ستمائه دولار ثم وجدوا أ ن ه ا لا تكفيه ف أ ق س ن و ا عليه أ ن يزيدها و ا ق س ن عليهم الا يفعلوه أ خ ب ا ر الصالحين تعلمنا أ ن في الناس صلاحا ينبغي ان يعمل به ثم احدثكم عن من من أ ص ح ا ب الزهد والورع والصلاح ت ح د ث ك م عن اخي صلاح ا ش ح ا ب ه ر ح م ة الله تعالى عليه وزرته في بيته م و ت ا فان بيته م ن د و د ماده والماده بمصطلح أ ه ل ن ا اسمنت م ج ب و ل مع إ ط ر ا ب ه بس والجزر مثل هذه الجزر غير م ك س و ة يعني ما عليها أ ي شيء من الاسمنت فضلا عن الجويه والجمال والتزيين أ ب و ا ب ه من الخشب المهترئ أ ق ل انواع الخشب كانت الدنيا بعد ص ل ا ة الفجر وكنت أ ح د ث ه حديثا اخويا رقيقا فرجوته يا ابا مصطفى أ ق ل ح ش أ ن هذا البيت ضع له غ ل ا ط ا وشيئا من الدهان وشيئا من القصارى أ و التقييم وشيئا وشيئا فنظر إ ل ي و ت ب س م ابتسامته التي كانت لا يفتح ذ ن ه منها قال يا أ خ ابن بلال أ ر ي د دائما إ ذ ا نظرت إ ل ى بيتي و إ ل ى السجن أ ن أ ر ى السجن دائما أ ج م ل من بيتي نحن في م ع ر ك ة والسجن أ ف ض ل إ ل ي ن ا من شراكه ع ا ي ن ا فينبغي أ ن نكون م س ت ع د ي ن في كل ل ح ظ ة إ ل ي ه ف إ ذ ا نقلت من هنا انقل الى مكان أ ج م ل ومكان أ ر ف ع رحمة الله عليه كذلك كان يريد ما أ ر ا د من الدنيا شيئا حتى لو ما اعتقل وقررت زوجته ر ح م ة الله تعالى عليها أ ن تقيم ب ي ت ا بعد اعتقاله بسنوات فخرج من السجن فبات فيه ليالي ثم حمل ا ل ب ن د ق ي ة م ر ة أ خ ر ى إ ل ى أ ن انتقل إ ل ى الله سبحانه وتعالى شهيدا نحسبه كذلك و ل اخبار نزكي على الله أحدا أ الصالحين من اهل الدين و أ ه ل ا ل و ر ا و أ ه ل الجهاد ك ث ي ر ة ولكن لا نريد أ ن نستمر طويلا معها ف ك ت ا ب ا ل و ر ع ل ل إ م ا م احمد أ و ل ى ب ا ل ح د ي ث عن ابي السوداء عن الضحاك بن مزاحم قال أ د ر ك ت ه م وما يتعلمون إ ل ا الورى أ د ر ك ت ه م و م ا يتعلمون إ ل ا ا ل و ر ا ء الفقه أ م ر ه سهل الفقه م خ د و ر عليه ا ل و ر ا ء من أ ي ن يؤتى ب ا ل و ر ا ء يتعلم ا ل و ر ا ء و أ ح س ب أ ن سنتعلم ا ل و ر ا ء و أ ح س ب أ ن ا لهم سنعمل على ما عمل به أ ه ل الدين و أ ه ل ا ل و ر ا ء قال شعبه ساد سفيان الثوري الناس بالورع والعلم حتى جعله الناس ب ق ي ا س الورع والدين قال ابو نعيم ص ا حدثنا ب الحذية ح الحسن بن صالح الهمداني قال وما كان دون الثوري في الورع و ا ل ق و ة يعني صار الثوري سفيان الثوري عليه ر ح م ة الله تعالى ب ق ي ا س الورع فلان دونه او فلان يطرب منه في الدين والورع و ا ل ق و ة بل قال حسيده بن سعيد لولا سفيان الثوري لمات الورع وقال حسيده يوم مات الثوري مات الورع مات من ا الثوري مات الورع ت م كثره ورعهم كانوا يرون أ ن الورع يموت معهم و أ ح س ب أ ن في الناس ب ق ي ة لازال فيها من الورع شيء كثير إ ن شاء الله تعالى قال ا ل إ م ا م أ ب و عبد ا ل ل ك بكر بن مضر بن محمد بن المصري وجاءه ق ل ب ة الحديث ا ل أ ح د ا ث الصغار فقال لهم تعلموا الورع جاءوا يطلبون الحديث شبار يطلبون صغار جاءوا الحديث قال لهم تعلموا ا ل و ر ا ء ف ك أ ن ه يقول ا ل ت ر ب ي ة أ و ل ا ا ل ت ر ب ي ة على ا ل و ر ا ء أ و ل ا قبل طلب العلم أ ن يظهر ا ل س م ت الصارع قال ابن عيونه ا ل و ر ا ء طلب العلم الذي به يعرف ا ل و ر ا ء يعني ا ب د أ ب ا ل و ر ا ء وتعلم ا ل و ر ا ء حتى تعلم ا ل و ر ا ء واجتهد فيه واعمل به وما تعلمت منه من شيء فاجتهد عليه هذا المنهج الرباني الذي كان عليه ا ل إ م ا م أ ح م د يذكر أ خ ل ا ق أ ه ل الورى في مجالسه ا ل خ ا ت م ة ف ي ه ذ ه ان ل ل م س أ أ ة فيه الخوف من الله تعالى ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه يقول أ خ ا ف أ ن ي ن ق ت ن ا أ س أ ل الله الا ينقسمك اين نحن من هؤلاء فيه الخوف من الله تعالى وعدم ا ل أ م ن لمكره سبحانه وتاصيل ذلك أ ت أ م ن و ا مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم ا ل ك ا س ر و ن الورع أ ن تبقى دائما على خوف من الله تعالى أن في ا ل س ن ة فحسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ر و ا ي ة ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لن يدخل احد عفوا في ر و ا ي ة ث ا ن ي ة لن يدخل احد عمله الجنه ق ا ل و ل ا أ ن ت يا رسول الله قال لا ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله بفضل و ر ح م ة فشددوا وقاربوا والحديث من ر و ا ي ة ا ل إ م ا م البخاري ر ح م ة الله تعالى عليه قال ا ل إ م ا م البخاري في كتاب ا ل إ م ا م باب خوف المؤمن من أ ن يحبط عمله وهو لا يشعر إ ن الرجل يعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيشبط عليه ا ل ق و م فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها حدثني احد اهل العلم قال كنا في مجلس علم ودين الى العشاء ثم انصرفنا ومع الفجر طرق احد ا ل ج ن و س باب احد اهل العلم في هذا المجلس ثم قال له اني ارتدت عن دينكم معاذ الله فتبسم الشيخ وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ي م س ا ل ر ج ل م ؤ م ن ا ويصبح كافرا ومنهما انبه و ب ش د ة أ ن من يطلق لنفسه ا ل ع ل ا ن يسمع كلام ز م ا د ق ة ا ل ع ل م ا ن ي ة يخشى على دينه ويخشى على إ ي م ا ن ه و إ ن الرجل ي م س ي مؤمنا ويصبح كافرا والشبه خطافه والناس تجلس إ ل ى العلمانيين تسمع منهم شبها و ك ل ب ا اختلقوه وافتروه على الله سبحانه وافتروه على العباد الصالحين فتقع ا ل ش ب ه ة في القلب ثم تخرج من المسجد ر أ ي ت بعض ز م ا د ق ة ا ل ا ل م ا ن ي ة يخرجون من خطبه ما في مسجد ا ل خ ل ق ا ء بلغ الامر بهم هذا المستوى ان يدع ى ا ل ج م ع ة اذا ق ل ن عن ز م ا د ق ة ا ل ا ل م ا ن ي ة انهم ي ت ر ه و ن الله ورسوله حين ذكرت هذا قام ثلاثه نظر من م د ل ل ي ا ل ا ل م ا ن ي ة وتركوا ا ل ص ل ا ة تريدون ا ع م من هذا تريدون أ ع ظ م من هذا احد الثلاثه, في هنا. أحد الثلاثة كان يرقي في هذا ا ل م ح ر ا ب في مسجد ا ل خ ل ط ا ء لكنهم جلس مجلسهم و ش م ب شايهم ودخل شيشتهم وصار مثلهم. وصار مثلهم المجلس مجلسان اجلس الى من ينفعك في دينك ان الجلوس ا ل ل ن في مجالس زنادقه ا ل ع م ا ن ي ة والمضللين ا ل ع ل م ا ن ي ة نوع من انواع ا ل ض ر ا ل الشديد ينتهي بصاحبه الى الرده ة ي ن ت ي ب ص اتريدون ح ب ه الى الردة اكثر من ان ي ص ا ف ع اليهود ويقبلهم ويسب قومه و أ ه ل ه وهو منشرع الصدر ي في مستشفى غرزلاي في ع س ق ر ا ن ا ل م ر ت ص ب ة تريدون أ ك ث ر من هذا الجنود للعلمانيين يخرج ا ل م ر أ ة من دينه فاياكم واياكم واياكم د ا م خ و ل المؤمن من أ ن يحبط عمله وهو لا يشعر والله إ ن احد ا ث ل ا ث ة الذين خرجوا من ثلاث الجبهه من مسجد الخلفاء و ن ح ن ن م ث ل الالمانيين مره كان من البكائين في مسجدنا هذا وهل نمثل ب أ ك ث ر ان م الماء يلقي نفسه ويعطي أ ذ ن ه وقلبه للفاجر يفجر في أ ذ ن ه يسب الله ويسب الدين ويغنم عباد الله ز م ا د ق ة ا ل ع ل م ا ن ي ة ر أ ي ت تصوير ا لكثير ا ل ز ل ا د ق ه ا ل م ب و ي عباس و ه ي يقول من حرف واحد لمسؤول ت ن ز ي ل ي ل أ ج ه ز ت ه ا ل ا ن ي ة أ ن ت م س ؤ و ل التنزيليه قال له نعم سيدي ه وسيده قال له عن سيدي قال له اذبح يذبح من وفي تصوير آ خ ر له يقول إ ذ ا ر أ ي ت م من يحمل صاروخا أخوه. اخوه يا أ ح ب ا ب ن ا هذا الرجل الضال كبير الزنادقه ا ل م ن ق ط ة انبطاح ا ل ن ع ا ر لليهود ي أ م ر بذبحكم ي أ م ر بذبحكم اللي م ش ا ج ش يروح ي ش و ف عن نفسه ا ج و ف وهو ي أ م ر بذبحكم ويريد أ ن يجعل فلسطين فارغه منكم لا يريدها إ ل ا لليهود ويجري على أ ر س م ه مدللون ع ل م ا ن اليوم أ ن لا ي ج ع اليهود إ ل ى غ ز ة سيستقبلهم بالورود وسيفرش لهم ا ل أ ر ض وسيفرح بهم ويقارن بين أ ه ل الدين والصلاه والمجاهدين على الثغور و ل ي ن اليهود واقول ا ه م الاحسن هل صدقتم يا أ ح ب ا ب ن ا أ ن ه م إ ذ ا مثلهم هل صدقتم يا أ ح ب ا ب ن ا كيف يظل المسلم ويخرج من دينه و ي و ا ل ي اليهود إ ن ه م مثلهم لا والله ا ل أ س و أ أ س و أ من اليهود و أ س و أ من النصارى حين تشتد حملتنا عليهم لا تشتد من أ ج ل الدنيا إ ن م ا تشتد من أ ج ل الدين فلسطين دين ا الأقصى سورة ت ت دين م للامه ا يريدون أ ن ه م ل يريدون ي شيء ي و ل أ ن ه م يمشون وراء اليهود حذو الخزه ا ب ا ل خ ز ة حتى لو دخلوا جحر اوس لتبعوهم حتى لو دخلوا جحر غب لتبعوهم من هنا يشتد ر أ ي ن ا عليهم ليس ر ا ع ا اننا هو الدين الدين أ ن تفاصل هؤلاء إ ن أ ص ح ا ب نبينا رضي الله تعالى عنهم فاصلوا اباءهم وظهادهم أ ووقفوا بالسيوف ط يوم الرجل يقدمون ا الاخوه والاعمال والاخوال لا ندري وفاتهم بين هؤلاء وهؤلاء ودين الاسلام براء من دين سنافقه العلمانيه ة د ي الدين إ س ل ا براع م من ج ن ا باعوا ة ل ل الذين م ا ا ن ي ة دينهم لليهود وباع المقدس وبيت المقدس لدوله اسرائيل باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر هذه مساله واضحه يظل المرء, المرء وينحرف وهو لا يشعر قال ابراهيم التيمم ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا قال ابو علي م ل ي ك أ د ر ك ت ثلاثين من أ ص ح ا ب النبي رضي سيدنا الله تعالى عنهم اللهم على عنهم وصوى محمد قال كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أ ح د يقول إ ن ه على إ ي م ا ن جبريل و م ي ك ا ي ل ويذكر عن الحسن البصري ما خافه إ ل ا مؤمن ولا انه م إ ل ا م ن ا ف ح أ ي ما خاف النفاق إ ل ا مؤمن وراء من النفاق إ ل ا منافق هذا ا ل أ ث ر الجميل عن, عن الإمام ابي ل إ م م ا أ عبد الله أ ح م د بن حنبل فيه أ ي ض ا الدعاء ب ح ض ر ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه يقول ر ح م ة الله تعالى عليه ا س أ ل الله الا ي ن ف ت ن ا فيه الدعاء ب ح ض ر ة ا ل ج م ا ع ة ليتعلم الناس ذلك وليقوى العنز مع ربه في كل لحظه يدعو في كل ضرب يسال الله في كل حال قاله و ا رجل صالح ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قال ا ل ع ن م ا ء الحلوه ا ل ا ص د لكن لو ذكر الله خاليا ف ل ن ت ه من الناس بمعنى في مجموع الناس كمجموعنا هذا ثم ذكر الله في قلبه وقلبه خال من الناس قالوا لعله يكون منهم إ ن شاء الله تعالى ق ا ل الامام احمد رحمه الله أ ي ن نحن من هؤلاء فيه استصغار العظماء من أ م ث ا ل الامام أ ح م د أ ن ف س ه م أ م ا م ا ل أ ئ م ة السابقين ف أ ي ن نحن من الذين س ب ق و اذا أين نحن من ا ل ي ن إ ذ ذكرت سيرتهم ا ص ت ب ح ن ا كلنا هذا الخبر ا ل أ و ل من كتاب الورع الخبر الثاني قال أ ب و بكر ا ل م ر و ا ز ي ر ح م ة الله تعالى عليه قيل ل أ ب ي عبد الله هل ا ل و ر ع حد يعرف فتبسم وقال ما أ ع ر ف ه لماذا احمد رحمه الله تعالى عليه في هذا الخبر ي س أ ل قال أ ب و بكر ا ل م ر و ا ز ي رحمه الله قيل ل أ ب ي عبد الله يعني احمد بن انبل هل للورع حد يعرف فتبسم وقال ما اعرفه الحد يا احبابنا الشيء الذي يفصل بين الشيئين عندنا ورع وعندنا فقه وعندنا زهد وعندنا تحول وعندنا وعندنا نريد تعريفا للورع ي س أ ل و ن الامام احمد فيتبسم ا ب ت س ا م ة ويقول ما أ ع ر ف ه ر ح م ة الله على ا ل إ م ا م أ ح م د ي ت أ د ب ويؤدبنا ويقول في ح ض ر ة طلابه لا أ ع ل م هذه ا ل ن ف الأولى ه ذ ه الاولى ة ل أ أ ن العالم يقول لا أ ع ل م ويقول لا أ ع ر ف ويقول م ا أ ع ر ف ولا يجد حرجا في هذا جاء رجل إ ل ى اليمن مالك س أ ل ه في ثلاثين م س أ ل ة فقال في معظمها لا أ ع ل م قال ما أ ق و ل لقومي ما أ ق و ل للناس جئتك بهذه المسائل قال ق ل ل ه م يقول لكم مالك لا أدري و ل ادري أدري أ جزء مهم من العلم ولا أدري جزء مهم من العلم من العلم أ ن تقول لا أ د ر ي العلم يا ا ح د ا ب ن ا لا يدري كله والعالم الذي يحسب أ ن ه قد جمع العلم ك ن ه جاهل وكل يوم يفتح الله على العباد وكل يوم يزداد الناس علما ومع ذلك ينبغي أ ن يقول العلماء لا أ د ر ي كما كان ا ل إ م ا م مالك يقول لا أ د ر ي وكما كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يقول لا أ د ر ي حتى قالوا لا أ د ر ي نصف العلم نصف العلم لا أ د ر ي ي أ ح ب ا ب ن ا ا ل إ م ا م أ ح م د إ م ا م الائمه وفينا من يهجم على العلم وفينا من يتعالم وفينا, وفينا من يحسب نفسه من العلماء و إ ن كثر الناس ي س أ ل أ ح د ه م السؤال ف ي ن د ر ي ثلاثه بطر يجيبون قبل أ ن يقول المفتي لا أ د ر ي فمتى نزدجر ونتادب بما أ د د ا ل إ م ا م أ ح م د و أ م ث ا ل ه طلبه العلم من حولهم ي س أ ل و ن الامام أ ح م د رحمه الله تعالى عن حد العلم قيل ل أ ب ي عبد الله هل ا ل و ر ع حد ي غ ر ق فتبسم وقال ما أ ع ر ف ه فيها تفتيش أ ه ل العلم عن حد الورع ف إ ذ ا علم عمل به وقد قال ا ل أ ص م ع ي سمعت الشافعي ة يقول أ ص ل العلم التثبت و ت م ر ت ه ا ل س ل ا م ة قال و أ ص ل الورع ا ل ق ن ا ع ة و ت م ر ت ه الراحه رحم الله تعالى ا ل إ م ا م الشافعي أ ر ا ح ن ا ا ل ق ن ا ع ة وراحه ف إ ذ ا كنت قنوعا ف أ ن ت على الشك ة فادرج على ب ر ك ة الله وبين ا ل إ م ا م ا ل ز ه د ي رحمه الله مواطن الورع فقال الورع في القوت الورع في القوت يعني ما تتقوت به تورع أ ن تتقوت من حلال بل تورع أ ن تدع حلالا كثيرا لئلا تقع في الحرام الورع في المنطق وحفظ اللسان و م ل ا ز م ة الذكر إ ن الرجل يتكلم ب ا ل ك ل م ة من س خ ة الله لا يلقي لها بالا يحر بها في جهنم أ ر ب ع ي ن ك ل م ة ك ل م ة نعم سمعت الناس تهتف في معسكر ج ب ا ل ي ة و أ ن ا في ا ل ع ا ش ر ة من عمري يقولون وناصر الكفر ليس ب ك ا ث ر سمعت الناس تهتف مش واحد يقول مش اثنين مش ث ل ا ث ة سمعت آ ل ا ف ا م ؤ ل ف ة يهتف بهم واحد ويقول يا ربي مالك بليت عبد الناصر ما خليت والمهام تقول كما يقول ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سمعته ب أ ذ ن ي سمعته بأذني وقف أ س ت ا ذ ن ا اليافين في المسجد يقول للناس كل هذا من أ ج ل موت عبد الناصر يعاتبهم فيما قال وما ا و قالوا لان ن ب ي صلى الله عليه وسلم مات فقفز له واحد من كبار السن وقال له هو مين النبي إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة من ص خ ط الله لا يلقي بها بالا يخر بها في جهنم أ ر ب ع ي ن هو مين النبي وفكر حاله فتح و ب ر و ح لا ت ن ذ ر بها إ ن ج ن د ي ق ا من ج ن ا د ق ه الالمانيه كفر فيما سئل مواقع النجس سيطر على البرن ا ل و ق ا ء ا ل آ ن فكتب ببنط عريض جدا يجد خمس س وثلاثين يلعن وذكر بعدها الرب وضميرهم إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة من س ق ط الله ما ي م ط ي لها د ا ل ا يهر بها من ج و ا ف ق ه ا ل ع ل م ي ة الكبار زنديقا قال وهو يستهزئ ب ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة يحل مشاكل ا ل د و ل ة بالدعاء الدعاء لا يحل مشاكل ا ل د و ل ة وهذا الزنديق له ك ل م ة أ خ ر ى س ا ب ق ة يستهزئ فيها على الانبار المخلفين ق ا ل له هذا في ا ل ق ر آ ن قال هذا لمجنني وسجل له الكلام وهو موجود على المواقع ان الرجل لا يتكلم ب ا ل ك ل م ة من سخط الله لا يلقي لها بالا ي ح ر ب ه في جهنم ولذلك الراء اللسان حفظ اللسان و م ل ا ز م ة الذكر شفتم ي اخوانا إ ن عندما يتحدث عن م ل ا ز م ة الذكر ارتعرف ا ل م ل ز م ة م ل ز م ة الورق ا ل م ر ص و ص ة أ و م ل ز م ة النجارين الحددين يعني أ ن تلتق بالذكر أ ن لا يزال لسانك راقبا ب لا إ ل ه إ ل الا ا ل ل ه أن ي ز ا ل ل س ا ن ك رقبا سبحانك اللهم وبحمدك اللي يزال اللي يزال بسامة الا يزال بسامك رطبا بلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ ن تبقى مع الذكر ومع الذاكرين هذه مواطن الورع ثم ذكر من مواطن الورع أ ي ض ا ا ل ي ر ا د عن الجاهلين وذكر عاده نحبها جميعا قال ومن ا مواطن الورع الرباط ب ا ل س غ ر ي حين ترى الشاب المرادق يحمل بندقيته في الشمال او في الشاق او على البحر يرصد العدو ليل نهار سبع وعشرين س ا ع ة م ت و ا ص ل ة والاجاه الجهاد المصري يصور المغتصبات ويتابعها ر ح م ة الله تعالى عليه وهو منبقح ك أ ن ه جزء من التراب حتى تنجح ا ل ع م ل ي ة و ي م ش ن المجاهدون بفضل الله تعالى من عدونا هذه مواطن الورع أ ي ض ا الرباط من مواطن الورع والمحروم من حلم ر م ا ر ب ا ا ط ل ح حرم ر م من حرم الرباط لا عذر لاحد في بلادنا فلسطين فلسطين يقتصدها اليهود مسجد المنكر الذي ي ه ف عنك بعطاشر كيلو ا ل آ ن يشرب فيه الخمر وننام ل ي ل ة الطويل ة ك أ ن شيئا لم يكن بلادنا المطهى و ا ل م ق د س ة ت ت ص ل و ك أ ن شيئا لم يكن لا عذر لاحد لا عذر لمن لا ب ن د ق ي ة له إ ن من يشتري فلا يستطيع ان يشتري ب ن د ق ي ة ف ا من يشتري كلامه يستطيع أ ن يشتري بندقيه هل ينتظر ل ذ ا دخل اليهود أ ن يخرج ر ا ف ع ن يديه ك ا ي ع ا ج كما ف ع ل و ا ب م ا تم ت ا ئ ه س ت ي ه وجوهر م ع اجانب ابي راشد هل ننتظر هذا ننتظر أ ن نخرج نخوييس ربعنا ايدينا لا لا يدخلوا, لم يدخلوا. وسيغفى المجاهدون لهم ب ا ل ن ر ص ا د يقودونهم بفضل الله ولما ع د د ن ا لهم و ا ع د لهم ما استطعتم هذه استطاعتنا قال ا ل إ م ا م الجاهل رحمه الله من مواطن الورى ا الرباط بالصخور ثم قال وجهاز العدو ولذلك ا ح ب ا ئ المجاهدون اهل ا ل ج ه ا د واهل الرباط ينبغي أ ن يزيدوا ورعهم خيرا كثيرا مثل ه ذ ا مثل حفظ اللسان الذي ذكره ا ل إ م ا م ا ل ذ ه د ي مثل حفظ العيون الذي ذكره ا ل إ م ا م ا ل ذ ه د ي ذكر مواطن الورع ف إ ذ ا كنت في الموطن ا ا ل أ و ل الثغب والجهاد و ا ل م و ا ج ه ة فتؤمن في ب ق ي ة ا ل أ م و ر أ ح س ب أ ن درسنا ق ط قال أ خ ت ف ي بهذا ونواصل فيما بعد إ ن شاء الله تعالى وصل اللهم على سيدنا ابى القاسم رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم